لقد كان لكم فيهم أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنج الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة فالله قدير فالله غفور الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم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 ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إِنْ عَلِمْتُمُ النَّمَائِمَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا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 وابتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون